بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة من الحاقة وما الرحم الحاقة كذب السمن والعلم القارعة فما السمن فعولكم الطاوية ورما عادم فعولكم بريح صرصعاتين سخر عليهم سلم عليها لمستان تانيان من حصومة حصومة القوم فيها صراخ أنهم أعجاز نخل خواوية فَالْتَوُوا لَهُمْ مِنْ وَقْيَةٍ وَجاءَ فِرْعَوْنُ مِنْ قَبْلُ وَالْمُتَّفِقَاتُ بِالْخَاطِفِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمْ أَصْحَابُ الرَّأْيَةِ إِنَّا لَمَّا طَوَّنَّا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لَنَجْعَلَ لَكُمْ دَرْبَ الرَّأْيَةِ أُذُنٌ وَعَيْنٌ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحمية العرض والجبال فذكتها لكذا واحدة فَيَوْمَئِذٍ في وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك يَوْمَئِذٍ يومئذ سمانية يومئذ تعرضوا أنها تخفى منكم خافية فأما من يكتبوا فيقولها أم كتابية إن ظانت لبلاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية من قطوفها دانية كنوا واشربوا عليهم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من ودي كتابا وشماري ما يقول يا ليت لنموك لي كتابيه ولم ما حسابيه يا ليتاك كانت تلقاضية ما عني قالك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فِي في سلسنة زرعاء سبعون زرعان إِنَّهُ كَانَ كان لك لكم الله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لهم عمون الحميم ولا طعام إلا من رسلهم لا يقوم للخاطرون فلا أغسروا ما توسروا لا توسروا إنه لقل رسول كريم ما بقول قالوا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وروتكم ولا علينا بعض القاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لا قطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وان اولاد اذكره المتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره للكافر وانه لحق يقين فصدح باسم ربك العظيم